حصريا على موقع دي جي كيمو دوت كوم <تصفيق> اللي عملنا له خاطر شاف نفسه جميد وشاطر فازيتنا بقى دا جزت حنيتنا يتغدوا ويتعشوا في الآخر ينكروا عشرتنا بقى دا كده خيرنا زاد وغطى وصلنا لاخر محطه مش هنلط نفس الغلطة كده جبرنا ومفيش رجوع في كرار قدرنا محدش قدرنا ده اللي احنا عليهم خيرنا راحوا وشافوا غيرنا